والواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في رحاب سوره النور المباركة وقلنا قد انتهينا في قائنا الماضي من لقاء الضوء حول الوسيلة الوقائية الثالثة من وسائل حجب جريحة الزنا ومقاومة وطوئها في مجتمع المسلمين وهي تطمير الألسنة عن غني الناس بالفاحشة ومن قال ولا بينه فإنه يجلب ثمانين جلبه وتغد شهادته ونوصف بالحسوق والفروض عن طاعد الله عز وجل فإذا ساد وأراه وأصبح ما أفسده باعترافه على رجزه أنه قال البفتان فيما قدت أمنت شهادته وعادت من اسمه لولايته لما في ذلك من تبريع المقذف باعتراض مباشر من القادش وبذلك يصحى آخر أتار سيئنا للقادش ذلكم حكم القذف العام واستثني منه أن يقذف الرجل رأسا أن يتهم الرجل امرأته بالفاحشة فإنه طالبته بأن يأتي بأربع شردان إعناس له وإرماق والمفروض أن الرجل لا يقضي امرأته إلا إذا كان صادقا بما في ذلك من التشهير بعرضه وشرفه وكرامه أولاده لذلك شرع لهذا اليوم الى القلب حبنا خاص يمثل كما قلت في اللقاء الماضي الوسيله العقائيه الرابعه من وسائل مقاومه وقوع الزنا في مجتمع الطبع والعنف جماعه المسلمين وهي تصمير ألسلة الأزواج عن رمي أزواج من بالفاحثة قال ولا دين فإن يغنوه حق يحاقبوه في حقوبة القلق كما قال ربنا جل وعلا والذين يغنون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أن فجر وشهادة أحد اربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين كان من الكاذبين ويبغى العذاب أن أربع شهادات من بالله الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم في هذا الوقت الشريع تيسير على الازواج يناسب حرج الموقف وضده الحال وذلك حين يقتلع الرجل من على هذه الفعلة القبيحة ولم يكن له من شهيد إلا نفسه فحينئذ يشهد أو يحلف بالله العظيم أربع مرات إنه مصابق في لا به زوجته من الزنا ويحلف يميلا الخامسه ان لعنه الله تعالى عليه ان كان كاهبا وانما قامت هذه الايمان وقام الشهود وسميت الشهادات لانه الشاهد الوحيد فانزعج اعطاها قبر مهلها بما تحل من فرحها وطلقت منه طوقة باحلة وحق عليها حد احسنها وهو الرجل في حجارة إلى النوت فإن أرادت أن تدرأ وتبتع عن نفسها هذا العذاب فإنها تعرف كذلك أربع مرات بالله العظيم إنها لمن الجنال وتحذف نمينا خالقا أن غضب الله عليها إن كان صادقا فيما رياها به من الزنى والباخشة وبذلك يقرأ أهل حد وتبين من زوجها وتبين من زوجها وإن كانت حاملا وانت تؤشر من حملها. نجب الحمل إليها وزمي أهدها ولا يدعى لأبيه الواري ولا يجوز ان تفتن به او نقفت الولد بجعلتها فلا تجر واجرة إذن أخرى ومن قدسها او قدس ويدها فانه يعاقب بعطوبة القدس التي تقدم بيانها ولله عز وجل الحكمة البالغة في هذا التشريع الخاص بالأجواج وبيان ذلك أن الرجل الذي يأتي أهله أو بيته فيرى زوجه في أحبان فاذق فاجر لا يمكن أن يصبر حتى ياتي بأربعة شهداء ولو كلف ان ياتي بأربعة شهداء وتحايل على نفسه وخرج في طلبه وعاد الى بيته فسيكون هذا الفاشل قد قضى حاجته ولو متى هذا الرجل ومضى الى حال شبيهه ولم ير الشهداء شيئا وحي عيد على الزوج ان يقيم البينه على ما رمى به زوجته او رعاها عليه من الفاحشه فكان هذا التشجيع رحمه به وبامثاله لانه والحاله كذلك ان سكت فانه سيسكت على تغلب لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى وسوف ينسب اليه من ليس بولده وان تكلم تكلم بامر عظيم فهو القدس وعرض نفسه في الجلد ورب الشهاده والتفسير فهو بدءا وغيري احلامه وغر ان سكت سكت على تغيرتيه لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى وان تكلم عرض نفسه وبحاله. ولماذا يقوم صاحبه التشجيل الكبير? وفيه ادري هذا التشجيل من الرحلة والمعنى ما لا قساء فيه. لأنه نبحانه وتعالى شعل بيعاني المرح جميع الى المصرح. وجعل لها فبينما حدا جدها العذاب عن نفسها وجعل لهما اي ذكرى والمرأة السبيل الى التوبه والهدايه واذا ورحميته. وان الله تواب الحديث بين ربنا ولكن أبو سبحانه ترجى تضيحتهم ترجى تضيحتهم مثل عاجل ليتوبوا من ذنوبهم ويجيئوا إلى ربهم ويشكروا نعمته عليهم ويقلعوا عملا تربة به إن لا يلا يلا وعلا ولعل أغل يقول من هذا الحكم. صالحا ايضا للقلب العام. رجل اجده اخر او أنا من أحوال الرجل الأمراضي أنه لا يقسم إلى قدسيها لا يقسم الرجل إلى قدسي أمراضي إلا عن حبيثة الرجل لا يحكي أبدا أن يقسم أمراضي ولكن الشناعة الحالي لا تكريد فأضيحني أيمان إليها لتوكيلها ولألم يباني بكنوز جميله محرم منها الغافل المتغافل الذي لا يتذكر كتاب الله ولا يفكر في معانيه ولا يستجيب باحكامه عيالا لله تبارك وتعالى من ذلك وحتى يقتضي الامر اكثر واكثر تعالوا بنا يرجع الى ما صح عن رسول الله فالله عليه وآله السلام من أسفاد فور هذه الآيات اعتريمات والذين يرمون أزوالهم ولم يكن لهم شهداء إلا ما تسبوا وغض في سبب نزول هذه الآيات وشد الروايات الصحيحة يخص بفكر منها رواه البخاري ومسلم في حديث شاهد سعد الشاعريه رضي الله تعالى عنه خلونا أن تنفى وصنع يا عاصم سيديون رسال الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتا عاصم للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله فتجأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسائل وعادها فعاد عاصم فأساءه رويمر فقال ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد المسائل أو كلمة المسائل وعادها عاد أحابها فقال هو Yeah! رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسرة نبو أن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريف لتحلى رجل مسمى شريك لتحلى قال إنه فعل بجريف أجيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم I'm sorry. صلى الله عليه و اله و يا هلال قد جعل الله لك خرجا و مخرجا قال فشهد هلال فلما كانت الخامسه شهد اربع مرات فلما كانت الخامسه اوقفوه وقيل له اتق الله ثم جاءت المرأة فشهدت فلما كانت الخامسة أوقفوها وقالوا لها اتق الله فإنها الموجبة أي التي توجب عليك غضب الله عز وجل قالت عباس فتلكات ونقفت حتى ظننا أنها سترجع ستعترف على نفسها ثم قالت أو ثم مضت وقالت لا أفضح قومي سائر اليوم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين خبلجت ساقين فهو للذي رميت به فجاءت به على هذا الوصف فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شأن لولا ما مضى من الأيمان أي هذه الشهادات التي شهدت بها لكان للنبي صلى الله عليه وسلم معها شأن أي لرجمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الأيمان دفعت وضرأت عنها العداد إلى أن تلقى ربها تدارك وتعالى بإن شاء عقبها وإن شاء عفا عنها إنه جواد كريم وقد روا هذه الرواية الهمام أحمد رحمه الله تعالى بسياق أتم من ذلك وفيه جملة فوائد أحدثكم به بعد جلسة للفراح أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يتمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجذوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وهو سيد الأنصار أهكذا أنزلت يا رسول الله أهكذا أنزلت هذه الآية يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم فقالوا يا رسول الله لا تلمه فانه شديد الغيره لا تلوم فانه شديد الغيره وقال سعد بن عباده والله يا رسول الله اني لاعلم لا انها لحق وانها من عند الله تبارك وتعالى ولكني قد تعجبت اني لو وجدت ذكاعا قد تفخذها رجلا لم يكن لي ان يسعى ولا حتى حتى أخرج هو شهداء والله والله لا لا آتي حتى يكون يكون قد قضى حاجته هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ابن عباس فلم يلبث الا يسير وقت يسير جدا مضى بعد هذه المقوله من سعد بن عباده فلم يلبث الا يسير حتى جاء هلال بن اميه جاء من عرضه عشاء فوجد رجلا مع امراته فرى بعينيه وسمع باذنيه فلم يهيجه وصبر حتى اصبح فغدا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله جئت اهلي عشاء فوجدت معها رجلا ورايت بعيني وسمعت باذني فاشتد الامر على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واجتمعت الانصار حوله وقالوا ابتلينا بما قال سعد بن عبادة هذا البلاء حل بنا بسبب ما قال سعد بن عبادة سبحان الله وسعد بن عبادة ما قال ما قال اعترابا على حكم الله وإنما قال لأن الأمر جد عثير على نفس كل غيور أن يقبله أمر شديد جدا كيف تتحمله الأنفس الغيورة كيف فالعمر شديد فلم يرد الحكم ولم يجادل فيه ولكن عبر أن وقع في نفسه من خدة هذا الأمر والخضوع لهذا الحكم فبالله عليكم كيف يقول الحال وقد ردت أحكام الله وقد ردت احكام الله تبارك وتعالى واستعصى كثير من الناس على تنفيذها وقبولها والعمل بمقتضاها فلم يلبث الا يسرا حتى جاء هلال بن وقال ما قال قالت الأنصار لقد ابتلينا بما قال سعد بن عباده وقال هلال والله إني لصادق واني لأرجو من الله عز وجل أن يجعل لي فرجا ومخرجا قال ابو عباس والله أو ثم قال هلال يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما قلت لك والله لع الذي لا إله إلا هو إني لصادق فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عباس فوالله إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يريد أن يعمر بضربه أن يقيم عليه حد القذف إلا وقد نزل الوحش ونزلت هذه الآيات والذين يغمون اجواجهم ولم يكن لهم شهداء الا عفسهم فجرى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اكتب يا هلال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا قال هلال والله اني كنت ارجو من الله عز وجل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها فارسلوا إليها فقرأها عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم أو عليهما هذه الآيات وذكرهما وقال لهما إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها قالت كذبت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاعنوا بينهما فقال هلال تشهد أربع مرات بالله العظيم إنه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإنها الموجبه التي توجب عليك عذاب الله فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلبني عليها كما ضرعني الله بسبب صدقي من الجلب فإن انه لن يعذبني على رميها بالفاحشه لاني صادق ثم قامت المراه فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسه اوقفوها وقالوا لها انها الموجبه فتركعت ساعه ثم مضت وشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله يعلم إن احدكما لكاذب الله يعلم إن احدكما لكاذب فهل منكما تائب الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب باب التوبة مفتوح حتى آخر لحظة ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظروا فإن جاءت به أصيهب أريفع خبلجت ساقين عظيم الإليتين والأصيهب والمائل إلى السوات سابغ الإليتين خبلجت ساقين فهو لشريك ابن سحماء وإن جاءت به على خلاف ذلك فهو لهنال ابن أمية فجاءت به على صفة شريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا ما مضى من الايمان لكان لي ولها شأن آخر قال عكلمة راوي الحديث عندي عباس ربي الله تعالى عنهما فكان بعد ذلك أميرا على مصر وكان, يدعى وكان لا يدعى لأبيه ويدعى لأمه نسيت أن أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلاعنا قضاه أن لا يدعى الولد لأبيه ولا ترمى به امه ولا يرمى بها ومن رماها او رماه فان عليه الحد وقضى ألا بيت لها عنده ولا قوت من اجل انهما تفرقا من غير طلاق ولا متوفى عنها وهكذا جاء حكم الله تبارك وتعالى لمواجهه هذه الحالة الواقعة بالفعل ولحل هذا الموقف الصعب على نفس صاحبه ونفوس المسلمين جميعا وقد اشتد على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يجد مخرجا فصفق يقول لهلال البينه والا حد في ظهرك البينه والا حد في ظهرك فجاء هذا التشريع في هذا الوقت ولا شك أن الحكم اذا نزل مع شده الحاجه اليه فان النفوس ستكون متشوقة إليه متلهفة لسماعه وسوف تدرك تمام الإدراك حكمة الله عز وجل منه ورحمته بعباده إذ شرع لهم هذا الحكم الذي فصلت القضية ورفع الحرج عنهم وتعالوا بنا معاشر الأحبة لنقفاء قليلا. أمام هذا الحدث الفريد في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنرى كيف رد الإسلام أبناءه كيف رد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على شبح جماع النفس وعدم الوطن وراء أهوائها الجامحه وحماستها القاتلة وانفعالاتها المهلكة فهذا حكم قدر يأتي به نص كتاب ربنا تبارك وتعالى فيشق على الأنفة الغيورة حتى يسأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على يقين من صدق ما جاء اهكذا أنزلت يا رسول الله قلت لكم إن سعبا لم يتعل هذا السؤال انكارا له ولا شعودا به وإنما نعبر بهذا السؤال عن المشقة والحرج البالغ في نفسه من خضوعه لهذا الحكم خاصة إذا تعلق العمر به وبفراشه ولا والمعلوم أن العربي قد جبل على عنفة وحامية وغيره لا نضيع لها في أي قوم ولم يلبث هذا التصور المرير هذا التصور المرير الذي لم يفقه أو يتصوره سعد بن عبادة لم يلبث إلا قليلا وقد وقع. فتنه وبنيه لكن الرجل الذي راى بعينه وسمع باذنه لم يتهور ولم يبادر الى العقوبه بغير ما شرع الله تبارك وتعالى من تحمله الغيره على مخالفه حكم الله عز وجل ولو فعل لكان معذورا لو فعل والحال كذلك لعذرناه وقد عذر النبي من قبل سعد بن عباده لما قال لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح قال النبي أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني عذره النبي لكن هذا الرجل وجد نفسه محجوزا بحاجة القرآن الكريم فتغلب على مشاعره وتغلب على حاسيسه وحجز ثورة الدماء في عروقه انتظارا لحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومذلك إلا لأن التربية الإسلامية قد ربت النفوس المسلمة على انتظار حكم الله مهما كان الأمر ومهما بلغت بها المشقة حتى لا يكون حكم لغير الله ولو كان في الأنفس وفي الحياة هكذا معلمنا هذا النص أن ننزل على حكم الله فإن لم يكن ولم نعرف حكم الله فلننتظر حتى نعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما نبادر إلى العقوبة ونتجيب للحماسة الجياشة والانفعالات القاتلة المهلكة فبيرس ما نصنع والله عز وجل لن يعذر إلا أن يشاء سبحانه وبحمده النفس المؤمنة شبنت وربيت على انتظار حكم الله فكيف حدث لها هذا هذا ما نبدأ به حديثنا في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى قبل أن نخوض في قمار حادث الإذك وما فيه من توائد وعضات وعبر نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وأن يجعلنا للمتقين إماما رب يأتي نفوسنا تقواها ذكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم إنا نتق...